وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ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 قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون إذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها اللَّهُ يُلْهِى عَلَى نَفْسٍ أَعْمَالُهَا تَغْفُلُ مِنْهَا وَإِنَّهَا تَأْثُول ولَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَرَقُمْ فِيهَا مَن آتِ وَتَذَلُّ عَلَيْهَا حَاجَةٌ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَمْ فِيكُمْ تَحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَفَلَا يَتَّقُونَ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ منهم وأشد قوة وآثار في الأرض كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض وآثار في الأرض فما أغنى ما كانوا يكسبون وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فلما جاءتهم فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ مَّا رَأَوْا َ قَا لََّ وَعبَك سَم قَاوسقالَا آممَن الن بِلهِ وَحدَهُُ وَكَثَرم بِمَاكُن الن بِه مشكِين قَا فَبوكَثََّ بِمكُ النابِ مشك فَلَم يك يَم فَعهُم إمهُم لَ النارَأَبَ سَنَاء فم يك فَهُ إمهُم لَ الن رَأَبَ السَنَت تالله الذي قد خَلَق في عباده سُلَّتَ الله الذي قد خَلَق في عباده وخسره هنالك الكافرون هنالك الكافرون